هبت عواصفهم هبت عواصفهم تدك سروحهم تدك تقول لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول لن نوقف الغارات على منهم جهود الدولة الاسلاميه والله لن نذيقكم طعم أذلة اذله للكفار اذله تحت ايدينا واقدامنا بيدى بنير يحي هدمي في <تصفيق> ثغر دار لا تترك اثرا لامرذيله وتفنن بمواكب هنا بن يريح ويهدمني ذكر دار الفسق والفجار لا تترك اثرا لامرذيله وتفنن بمواكب الاعصار قدما وقتلا بالصواعق فانزلي وزلازل ومقامعا من نار مدري البحار تشت في هيجانها لتدك كل شواطئ الاشجار Al-Awwal, ana al-Awwal, ana al-Awwal, al-Awwal, ينسو لربك كامل الأنوار فمحمد الخير الأنام على المدى متعرض للشكل من كفار ينشق قلبي صارخا ومناديا أهل الأمانة ثلة الأخيار أندافع عن حبنا وشفيعنا لا تفخ في ثورة الاحرار ان كان فيكم نخوة ومروءة لا تحجموا عن نصرة المختار لا تحجموا عن نصرة المختار ابعدا بن ياريح هدمي افتح دار الفسق والفجار لا تترك اثرا لراذلة وتفنن بمواكب الاعصار